فَهُمْ مُرَاغِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فاورشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى رحمانا بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وَقُلْ نَشَأْنَا وَنُقَيِّمُ وَإِنْ أَرَدْنَا لَنُذْهِبَنَّهَا فِي مَا مِنْ مَبْدَأٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إليهم اثنين فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان لا سَتُطَيِّرُنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنفَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَأُنذِرتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 اَتَسْتَخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۚ إِن يُرِدْ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إني إذا لفي ضلال مبين. إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ فَلَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنذَرْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ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 الرب الرحيم وامتاز يوم ايها المجرم الم اعهدت اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ